بسم الله الرحمن الرحيم الف لا انرا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله وأن يستغفروا ربكم ثم تبو إليه يمتيعكم يمتيعكم متعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤتِكُ الذي فضل فضله ويثَوَلَهُ فإنني أخاف عليكم فإنني أخاف عليكم عذاب يومئذ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 صدور وما من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 ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها منه إنه لا كفور يقول أن ذهب السيئات لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة لهم ك تاركون بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقول أم يقولون أفترى؟ قل فأتوا بعشر سواه مثله مفتريات مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فعلم أن وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كانوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّا نُعِدُّ لَهُ عَذَابًا مُّهِينًا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ومن أظلم ممن نفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول للأشهد ويقول للأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن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 لَنَظُنَنَّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان اجري إلا على الله وما انا بقادر على الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم الله إطرتُهم أ فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملكُم ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري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 نسخر مننا فإنا نسخر منكم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسنعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحيى عليه عذاب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 قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونداء نوح ونداء نوح نبنه وكان في معذني يا بني اركب معنا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 اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين طيل يا نوح هبط بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم ثم ما يمسهم من عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ضعف إن العاقبة للمتقين.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 تنا ببينته وما نحن بتالك آلهتنا على قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قل إني أشهد الله وشهد أن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 لقد ولقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضررونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ 110. ولما جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا 113. من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله 115. واتبعوا أمر كل جبار عنيد في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 117. ألا إن عادا كفر ربهم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 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِي ضَلَالٍ مُّرْجَوَى وَالْقَبِلَ هَذَا أَتَهَنَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا مِن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 ويا قومي هذه ميناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم, فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء جاءنا نجينا صالحا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه من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 129 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما نبث أن جاء بعجر حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف سينا الى قوم نوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها بيسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلك الالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ان شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرق عن هذا إنه قد جاد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 ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه نصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب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 قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكال والميزان إني أراك بخير وإنني أخاف عليكم وإنني أخاف عليكم عذاب يوم 119. ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا, ولا تعثوا في الأرض مفسدين 110. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما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 ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أليم صَادِقًا قَوْمَ نُوحٍ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْلُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَأَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ شو عيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيف ولولا رحمتك لرجمناك ومن قلت علينا بعزيز قال يا قوم ارمطي اعز عليكم من الله وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِلَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ مَنْ هُوَ كاذب معكم رقيب نجينا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ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 مِنْهَا منها قائم وحصيد 118. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون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 إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأن الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء طاء غير مجزوذ فلا تكفي مريه من لا يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفوا نصيبهم غير مقص.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 الصلاة طرفينها لوزل فم من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرالذكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَلَا ولا يزالون مختلفين 110. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم, لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 111. وكلا عليك من يونس سليمان ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق و موعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ان عاملون وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون